ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولا نبلغنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفوت والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا, قالوا